بوك تو بيادسات داوية تسعة وخمسون تسعة وخمسون نا بوشتي في مكتب البريد في مكتب البريد دانا يبليشتا بوشتا أين يوجدوا؟ أقرب مكتب بريد أين يوجد أقرب مكتب بريد؟ كم دлеко до найближчої пошти؟ Де найближча поштова скринька. أين يوجد اقرب صندوق بريد اين يوجد اقرب صندوق بريد منني потрібно кілька поштових ماروك احتاج لبعض طوابع البريد احتاج لبعض طوابع البريد لليفتيвка اي листа لاجل بطاقه ورساله لاجل بطاقه ورسالة. Скільки коштує поштовий збір в Америку? Скільки важить пакунок? Чи можу я послати це авіапоштою? هل يمكنني ارساله بالبريد الجوي؟ هل يمكنني ارسالها بالبريد الجوي؟ يكدو هو فين إتيمه كم يحتاج وقت حتى يصل؟ كم يحتاج الوقت حتى يصل؟ زвідки я можу зателефонувати؟ أين يمكنني أن أتصل بالتليفون؟ اين يمكنني ان اتصل بالتليفون؟ ده nayblishchi telefonny avtomat. اين توجد اقرب كابينه تليفون؟ اين توجد اقرب كابينه تليفون؟ في مايتة تليفونني كارتكي؟ هل عندكم بطاقات تليفون؟ هل عندكم بطاقات تليفون؟ ви маєте телефонний довідник? Халяндаком даліло телефон? Халяндуком далі телефон? Ви знаєте код Австрії? Халтариф код мифта ханамса? Хвилинку. Я подивлюся. Лахва. Сапхатуан. Лінія завжди зайнята. Який номер ви набрали? Ви повинні набрати спочатку нуль. ينبغي اولا ان تضغط الصفر يجب اولا ان تضغط الصفر